اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك ايات القران وكتاب مبين هُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ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 او آتيكم بشِهابٍ قَبَسٍ لعلكم تَسْتَضِلون فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَم بُورِكَمَ فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا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 إلا من ولَمْ زُمَّ بَدَلَ حُسْنَ بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَأَدْخِلِ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ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 نمل قالت نملت يا ايها النملو مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك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 لا اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا بسلطان مبين فما غير بعيد فقال أحط تُبِئْ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وجئتك مِنْ سَبَإٍ بنبأ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ تم رأتا تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقوامها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم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 سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالَ سَنَمَا انظُر أصَدَقْتَ أَم كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ إِذْ هَبْ بِكِتَابِهَا ذَلَّفَ الْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ ماذا يرجعون Qalat ya ayyuhal malaku inni ulkya ilayya kitabun karim inna hu min sulayman بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري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 اتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك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 فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوََنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَا كَذَا عَرْشُكُ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُو وَأُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ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 قال انه صرح ممرد من قوارير قالت ربي انني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين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 تَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلاَ تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا الطَّيْرُ نَبَأٌ بِك وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ والله بل انتم قوم تفتنون وكان في المدينه تسعه رهب يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لن بيتنه وأهله ثم لنا قولا ثم لنا قولا ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا آدَمَ مَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنْ جِئْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء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 انهم اناس يتطهرون فان وأهله واهله الا امراته قدرناها من الغابرين وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْبَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَلَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أَمَّنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ سمايم أم فأم بتنا به حدايق ذات بهجة ما كان لكم أنتم بتوا شجرها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 لا اله الا الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والارض وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمور وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا واباؤنا ان لا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 أُلْصِرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُمْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ And they будут asking, when is this the promise if you are the true target? constitutional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 وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَتْرَيْنَ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 أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم داب بَتَمَّ مِنَ الْأَرْضِ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّنْهُمْ كذبوا باياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال اكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما He said, have you mentored with my words and have no knowledge with it? Or what do you have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 وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ وَكُلٌّ أَتَوهُ دَاخِرِينَ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 ما تفعلون من جاء بالحسنات فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بال سَيَأْتِ فَقَبَّةُ وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ I just wanted to رب هذه البلدة الذي this وله كل شيء been given to من المسلمين has been given فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا